فندَ قتُ للِفُقَرائ وَال المَسَكين وَعَامِينَ عَلَهَا وَ وال المُلَفَةِ قُ بُهُّ فيِيقاب وَغري مين ن في سَبِي للله وَ فريضه من الله والله هو عليم حكيم وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ Qul əzun khayr ləkum yəminu bilələh və yəminu ləlməmininə və rəhmət lələzən وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَخْلِفُونَ بِال لا لكم ليرضواكم والله فلم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون كُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Quntum إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائف وهم من بَخَم يا ام نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون